م و س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ب ا ل ح ق ت ع ا ل ى ع م ا ي ش ر ك و ن خلق ا ل إ ن س ا ن م ن نطفة فإذا ه و خ ص ي م مبين و ا ل أ ن ع ا م خ ل ق ه ا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 قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليه مستقف من فوقهم, فخر مستقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون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 الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم د خ ل و ا ا ل ج ن ة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أنت ه م الملائكة أ و يأتي أمر ر ب ك ك ذ ل ك ف ع ل ا ل ذ ي ن من ق ب ل ه م و م ا ظ ل م م ه ا ل ل ه ولكن ك ا ن و ا أ ن ف س ه م ي ظ ل م و ن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 ك ذ ل ك فعل ا ل ذ ي ن من ق ب ل ه م فهل ع ل ى ا ل ر س ل إلا ا ل ب ل ا غ ا ل م ب ي ن ولقد ب ع ث ن ا ف ي ه ذات ة ر س و ل ا أ ن ا و ا الله ج ت ن ب و ا ا ا ل ط ع ي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 اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله, سجداً لله وهم داخرون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 فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سوى افبنعمه الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم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 وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على م و ل ا أينما ه ي و ج ه ه ل ا يأتي ب خ ي ر ه ل ي س ت و ي ه وومن يأمر ب للعلوم د ه ا ل ى ص ر ا ط م س ت ق ي م و ل ل ه غيب ا ل س م ا ا والأرض و و ت ي ا لفضيله ا الدكتور هو أ كل محمد راتب ا ل ن ا ب ل تعلمون ش ي ئ ا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 فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل امه شهيدا ثم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 ونزلنا عليك الكتابه بيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي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 ولا تكونوا كالتي نقضت و ز ل ه ا من بعد ق و ة أ ن ك ا ت ا أن تتخذون أ ي م ا ن ك م دخلا بينكم أ ن تكون أ م ة هي أ ر ب ا من أ م ة إ ن م ا يبلوكم الله به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 وطرد الله مثلا قريه كانت آ م ن ه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله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 ان إ د ر ا ه ي مكان امه قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه إ ل ى صراط مستقيم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 ب ان ل ت ي هي أ ح س إن ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقدتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر و موسوعه النابلسي للعلوم ي الاسلاميه ن م